اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جن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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ رَبِّهِ أَحَدًا صدق الله العظيم